بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد فآله الطيبين الطاهرين خب انتهينا إلى الأراضي المفتوحة عن وكد أفاد الشيخ الأنصاري على عادتنا نفتتح الحديث بنص من الشيخ الأنصاري رحمه الله أفاد الشيخ الأنصاري أن هذه الأراضي حالها حال سائر ما لا ينقل من الغنيمة الغنائم ثابتة في المفتوح عن ودان ليست فقط الأرض. الغنائم الثابته كالنخل والاشجار والبنيان لا تقسم على المقاتلين وانما هي للمسلمين هذا تعبير الشيخ انها كسائر ما لا ينقل من الغنيمه كالنخل والاشجار والبنيان للمسلمين كافه إجماعا على ما حكاه غير واحد كالخلاف والتذكرة بغيرهما. وآفاد السيد الخوئي ايضا رحمه الله قال أما الأراضي التي أخذت منه بالقهر والغلبة فهي ملك للمسلمين فتوى ونصن وهي التي تسمى بالأراضي المفتوحة عنوة خب نأتي إلى ذكر النصوص وبحثها وملذ دلالتها وسندها نقول وبعض النصوص ما يلي طبعا هي كل النصوص اللي رأيتها في المسائل بس أنا كاتب بعض النصوص قد يكون قد تكون رواية ما شايل في المسائل أو قد تكون رواية في مسترك المسائل وما شابه أنا قايل وبعض النصوص ما يلي اولا ما رواه الشيخ باسناده عن الصفار عن ايوب بن نوح عن صفان بن يحيى عن ابي بردات بن رجا قال قلت لابي عبد الله عليه السلام كيف ترى في شراء ارض الخراج قال ومن يبيع ذلك هي ارض المسلمين قال قلت يبيعها الذي هي في يده قال ويصنع بخراج المسلمين ماذا ثم قال لا باس اشترى حقه منها ويحول حق المسلمين عليه ولعله يكون اقوى عليها واملا بخراجهم منه هذه الرواية مصدرها وأنا كاتب الجايب الوسائل مجلدات الوسائل وياي إذا تردون أنطبقها على الوسائل مصدرها الوسائل مجلد خمستعش بحسب طبعة آل البيت باب واحد وسبعين من جهاد العدو الحديث الأول صفحة مائة وخمسة وخمسين ومائة ستة وخمسين. هذا من ناحية السند. من ناحية السند الشيخ. بإسناده عن الصفار عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى إلى هنا خب السند واضح الصح عن أبي بردث ابن رجاء أبي بردث ابن رجاء بما أن الذي روى عنه هذه الرواية صفوان بن يحيى ونحن نؤمن بأن هؤلاء ثلاثة لا يذون ولا يرسلون إلا عن ثقة إذن هذا هميتهم. بالتالي ما بإشكال هذا من ناحية السند ومن ناحية الدنالة خب واضحة يسأل الإمام ومن يبيع أنت تشتري من, من من يبيع ثم يقول هي أرض المسلمين هي أرض المسلمين خب هذا واضح معناه أنه بالبيع ما رح يصير ملكك او اليك او حق خاص اليك هذا للمسلمين قال قلت يبيعها الذي هي في يده ذاك على كل حنم واحد قاعد هناك الارض بيده ذاك يبيع هذا ارض المسلمين يخلوه هيك بعنوان ارض المسلمين يبقى معطل وما يبقى معطل الشخص اللي هناك يبيعه قال ويصنع بخراج المسلمين ماذا الامام يسأل يقول هذا عليه خراج عليه طسق عليه وريبة لصالح المسلمين هاي الغريبة هو اش رحسل يقدر يرفع الضريبة يصنع بخراج المسلمين ماذا ثم قال لا بأس اشترى حقه منها أي الامام عليه السلام يقول خب هو هم احد المسلمين هذا المسلمين المسلمين عاما هو هم احدهم هو هم حق في هذا فحقه اشترى منها اخذ من ذاك بعنوان الشرع حق في الحقيقه مو بمعنى الشراء حق ويحول حق المسلمين عليه عندئذ يقال له انت انت ادفع هم هذا مو هذا للمسلمين انت ادفع الخراج الضريبه عليك يحول حق المسلمين عليه ولعله يكون أقوى عليها وأملأ بخراجهم منه قد يكون هو ذاك اللي قاعد في الأرض قد ما يقدر يدفع قد ضعيف قدرته المالية قد أنت أقوى منه منه تعطي. فواضح هذه اللحمة هذه اللغة أنه ليس شراء بمعنى الشراء إنما هو بقدر ما هو ماله حصة خبيث فيدي والزيادة يكون عليه الطسق للمسلمين هذا سماري تجدون أطبق على الوسائل ولا تجدون أو إذا واحد فرد مني المصدر وأسأل أنا جايبه ثانيا صحيحة محمد الحلبي عبد الله عليه السلام عن السواد ما منزلته أرض السواد كان اسما لأرض العراق طبعا العراق مو, مو المقدار اللي اليوم نحن يسن... نسمي عراق عراق كان كلش واسع أوسع من هذا ولعله يأتي في المستقبل في الروايات العاتية لعله يأتي حدود العراق في بعض الروايات مذكورة على كل حال يقول سأل سأل, سأل أبو عبد الله عن السواق ما منزلته فقاله لجميع المسلمين هذا ملك المسلمين قاطبتان لمن هو اليوم ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعده هذا ملك المسلم بهذا الشكل خبو واضح انه الشراء بمعنى الشراء بالمعنى الحقيقي ما, مع... ما ممكن ثلاثه هذا ها... ها... ها... المصدر ماله خل اقول لكم سخط محمد الحلبي الوسائل المجلد السابع عشر بحسب طبعه أول البيت باب 21 من عدد البيع وشروطه الحديث الرابع صفحة 369 هذا موجود فيه ألا انطبق على عبارة الوسائل الرواية الثالثة ما رواه الشيخ بسنده عن الحسين بن السعيد عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تشتري من أرض السواد لا تشتري من أرض شيئا إلا من كانت له ذمة، فإنما هي, للمسل فإنما هي فيء للمسلمين، ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الربيع الشامي نحو. هذا اولا أمضيكم مصدره، ثم نتكلم في سند الرواية وفي دلالة الرواية. مصدره هو الوسائل مجلد نفس المصدر يعني مجلد سبعتاعش باب واحد وعشرين من عقود البيع وشروطه نفس الصفحة صفحة ثلاثمية تسع وستين الحديث الخامس هذا المصدر وإذا تدون يطبقه على العبارة أما سند الرواية و مفاد الرواية سند الرواية رواه الشيخ بإسنادي عن الحسن حسين بن سعيد قال قادر صحب الشيخ الى سند الصحيخ الى الحسين بن سعيك عن الحسن بن, حسن بن محبوب قدم لا كلام في مطاقته عن خالد بن جرير خالد بن جرير هل هذا الثقة او لا انا هنا اشكل كاتب كاتب انه بشأن خالد بن جرير كاتب روى الكش عن العياش عن علي بن الحسن يعني علي بن الحسن أنه يعني هذا خالد بن جريف كان من بجيلة وكان صالحا طبعا أنا أفهم من هذه العبارة قد يقول قائل أنه كان صالحا هذا مجرد يعتبر حسن هذا من قال ان صالحا يعطي معنى الوثاقه مجرد مدح قد يقال هكذا لكن أنا أقول أن هذا الكلام حينما يقوله حينما يصدر من هؤلاء الذين هم أصحاب تشخيص الاسانيد يعني الكشي عن الخياش عن علي بن الحسن بن فضال هذول كلهم من الذين يهتمون بالروايات ويردون يوضعون ورع السند بهيش سند يقول وكان وكا من بجيل وكان صالحا هذا الظاهر أنهم يقصدون بذلك كان صالحا يعني خوش إنسان تقبل روايت فإن توافقوني في هذا الفهم إذن هذا هذا دليل على وثاقته هذا من ناحية السنة يبقى أبو الربيع الشامي بعد أن خالد بن جرير عن أبو الربيع الشامي أنا هكذا كاتب بشأن توثيق. ابن الربيع الشامي كاتب انه قد روا البزنطي في قلل الشرائق المجلد الاول صفحه 77 الحديث السابق عن ابي الربيع والظاهر انه الشامي فإن صح هذا الاستثار مالي أن الربيع في رواية للشرائق مخصود مقصود الربيع هو الشامين إذن البزنضي في الشرائع راوية رواية عنه البزنضي هو أحد الثلاثة الذين لا يرون إلا عن ثقة فعن هذا الطريق نصحح السند خب هذا سند الروايه يبقى يب دلاله الروايه دلاله الروايه توجد كلمه غامضه بها حتى الان انا ما قدرت اجزم بمعنى هالكلمه لكن حسن الحظ ان هذا ما يؤثر على دلاله الروايه دلاله الروايه المقصوده واضحه الكلمة الغامضة هذه يقول لا تشتري من أرض السواد شيئا إلا من كانت له ذمة هذا الشيء يعني شنو إلا ما كانت له ذمة بالضبط أنا ما أعرف شنو معنا إلا من كانت له ذمة احتمل انه يريد يقول احتمل ان المقصود انه مو من ايد كل احد اشتري قد يكون فرد واحد بايقها هذا العراض السواد المسلمين اذا تشتري اشتري ممن كانت له ذمة يعني ممن تكون ذمته معتبره لدى الإسلام بأن يكون هو هم مسلم خذ ذمة المسلم معتبر أو يكون من أهل الذمة يهودي مسيحي لكنه من أهل الذمة فتحمل على تحمل يده على الصحه خب اشتري منه هسه هذا المعنى صحيح ولا صح ما ادري يعني باغتمال شطر على وادي المهم نص الروايه نص الروايه يقول فانما هي فيء للمسلمين اشادنا فيء للمسلمين فالشراء بمعنى الشراء ما ورد هذا فيء للمسلمين فرواه الصدوط بإسناده عن أبي الربيع الشامي نحوه هذه رواية الباب أو المقدار اللي أنا رأيتها من رواية الباب المشكلة التي هي بحاجة إلى توقف تأمل بها كي نرى أن هذه المشكلة كيف نحلها؟ المشكلة هي أنه هذا هذه الأرض الأراضي المفتوحة عن وتن وهي مغللة قل أرض السواد فقط حتى ما, ما أكو غير هذا أرض السواد وهو أرض العراق وأرض العراق ليس عراقنا الحاضر وانما العراق الواسع الذي أظن ستأتي حدوده في بعض الروايات اللي رح نقراها في الأبحاث القادمة إن شاء الله حدود واسعة له كلها مأخوذ مأخوذ عن وتن وال وال أرض أرض خيبرها قلنا ذاك اليوم أن أرض خيبر أيضا مأخوذ عن وتن فأراضي واسعة ودن مأخوذ عن وتن إذاني كل المسلمين من المسلمين هل للمسلمين هم مو مسلمين بمعنى يعني يجب أن نصرف لصالح المسلمين حتى المسلمون الذين بعدهم لم يأتوا المسلمون اللي بعدهم مو مسلمين سيسلمون بل المسلمون الذين بعدهم لم يولدوا يعني ليس للمسلمين من قبيل فضو الزكاة اللي نقول الفقراء يعني لعنوان الفقراء فلو أعطيتها لفقير واحد ما بيش هو على عنوان الفقراء صادق عليه. هذه إذاً لا للمسلمين يجب أن يصرف فيما ينفع كل المسلمين خب هذا كيف نجمع بين هذا وبين روايتي الأرض كلها لنا؟ السائل الأرض كلها لنا؟ أفض لو لو لم نقبل سندك؟ كابولي، رواية الكابولي، أفرض لم نقبلها سائدة، رواية أبي سيرخ، لا في صحتها، كيف نجمع بين هذا وذاك؟ و... وقد قلنا أن لهجت الروايتين أبي عن التخصيص، نقول تخصص الأرض كلها لنا إلا المفتوحة عنوان به السعة الموجودة. في عنوان المفتوح عنوة أغلها أرض العراق بساعتها وإضافة أرض حيمر بساعتها يا أبا سيار الأرض كلها لنا فما أخرج الله منها فهي لنا خب أنت أخذ حللنا لك المال هذه اللغة أليست آبية عن التخصيص هذا التعارض بشي نعالج هذه إشكال هذه إشكال هذه عويصة أنا في نظري وبحاجة الى بحث حقيقي وتأمل حقيقي لكي نعرف أن هذه المشكلة كيف نحل أول حل خطر على بالي هو أنه خب فليكن هذا شاهدا على كلام السيد الخوي اللي ابطلنا السيد الخوي قال الارض كلها لنا قضية عرفانية ليس معنى الارض كلها لنا آآ يعني آآ الارض كلها انفال لا مو معنى انفال او ملك للامام قضية عرفانية طب يبدو الصدق هذا الحكي قد يكون اصلا كان هذا احد أسباب اللي دعت السيد الخوي رحمه الله إلى أن يقول هيك كلام الأرض كلها لنا يعني قضية عرفانية من باب أن الدنيا والآخرة والأرض والسماء والناس أجمعين كلهم للإمام من هلمه صدقنا له وهكذا خل خلنا عن رأينا السابق. هذا اول حل يخطر بالبال ها <سؤال> ها احسنتم خب هذا هذا أول حل هذا الحل يرد عليه ما اشار اليه الشيخ حفظه الله الان وهو أنه هالروايتين لا تقبل وفيما مضى قلنا قلنا أن هالروايتين تختلفان عن باقي أكر عندنا روايات عرفانية واردة وقرأناها إذا تذكرون قرأناها من الكافي الروايات التي مضمونها هو اللي يقول السيد خوي مضمونها الملكية العرفانية صح أظن في الدعارة أوقات ما أذكر خمسة وأوقات كم عدد قرأنا وجبنا الكافي أظن ذكر الكثيرينها قرأناها من الكافي ولكن هالرواياتان بهما خصوصية ما ممكن أن تحمل على هذا المحمول وهي الآثار التي رتب الإمام موضوع الخراج موضوع الطاسك. وانت خللنا لك يا سيار هذا ممكن ان, أن تحمل هكذا ما فهذا الجامع غير وارد خب الجمع الثاني نلتزم بالتخصيص عام مخاص هل قاعدة موروثة من الأصولين رحمة الله عليهم عام مخاص الأرض كلها لنا عام المفتوح عن للمسلمين المسلمين هذا خاص نخصص داكبها هذا هو الحل الثاني هذا الحل الثاني هم أنا كنت أنتظر أن الشيخ هم يردني ما شماردني. هذا الحل الثاني هم قلنا فيما سبق أنه اللهجة آبية عن التخصص وما لا يا أبا سيار وما لنا من الأرض إلا الخمس الأرض كلها لنا وثبت الثبت الخراج و والطسق هاد لهجات تقبلون انه يخصص بهذا الشكل وبات تخصص الواسعها مو تخصص هذا الشبر من الاب التخصص الواسع هذا شو يمسك صح احنا درسنا علم في علم الاصول قام خاص والخاص يخدم على العام بس ما درسنا المال الوصول حتى علم المال الوصول يخبطنا الفهم عند خموج خل نفهم أنه هيك تعابير اللي ما تقبل التخصيص شو فهذا الوجه الثاني أيضا غير صحيح. يوجد وجه ثالث هذا الوجه الثالث روحه أنا ماخذه من كلام الشيخ المنتظري كون أقوله بأمانة عن روح الوجه الثالث اللي بنائي أشرحه أنا ماخذه من هذا الروح من البيان ماخذه من الشيخ المنتظري وإن شاء الله على بعد قريب الظهر ان شاء الله اليوم تلافعه ان شاء الله غدا نبحث الوجه ثالث ان شاء الله